ثلاثة استمع إلى الحوار الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك مقابلة عن الحرمين الشريفين لو سمحت يا سيدي هل عندك معلومات عن مكة المكرمة؟ نعم هي أم القرى وولد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكراً جزيلاً وأنت يا سيدي ماذا تريد أن تقول عن مكة المكرمة؟ فيها المسجد الحرام وهو أكبر مسجد للمسلمين نعم وأنت يا أختي ماذا تعرفين عن المدينة المنورة؟ هي أقدس الأماكن للمسلمين بعد مكة المكرمة وتوجد فيها القبة الخضراء وتحتها منبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبره وهو قال في حديثه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الحمد لله على هذه النعمة وأنت يا آنسة هل سافرت إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة سابقاً؟ لا، لم أسافر، لكن سأسافر إليها لأداء مناسك الحج في السنة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه المقابلة الجميلة.